النشرة الاخباريه النشره الاخباريه الان قد القيت الى القيامه لا يزال فسن الحسام كيا فتا واكسد على الكفر مثال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مستمعين الكرام نقدم لكم نشرة عن اخبار الدوله الإسلامية ليوم الاثنين 30 من شهر رجب لسنه 1439 للهجره نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين هلاك وإصابة العشرات من عناصر وضباط الجيش المصري المرتد بهجوم غماسي في سيناء هلاك وإصابة تسعة من النصارى بهجوم على معبد لهم بمدينة كويتا في ولاية خراسان البداية من ولاية سيناء حيث انطلق الأخوان أبو حمزة المهاجر وأبو بكر المهاجر تقبلهما الله مزودين بسلاحين رشاشين وملتحفين حزامين ناسفين نحو كتيبة القسيمة وسط سيناء فمكنهما الله من قتل وإصابة العشرات من عناصر وضباط الجيش المصري المرتد ومن بين ضباط الهلكة قائد الكتيبة المرتد أحمد الخولي ونائبه وخمسة ضباط آخرين في حين قام جنود الخلافة يوم الأربعاء الماضي باستهداف دبابة في منطقة يميت شمال غربي رفاح بعبوة نازفة ما أسفر عن تدميرها كما تم في اليوم ذاته تفجير عبوة ثانية على آلية من نوع فهد ما أدى إلى احتراقها ولله الحمد وحده أما في ولاية خراسان فقد هاجم عدد من جنود الخلافة معبدا للنصارى في مدينة كويتا غربية باكستان ما أسفر عن هلاك اثنين وإصابة سبعة آخرين من جانب آخر فقد تمت تصفية ضابط وعنصر في الشرطة الأفغانية المرتدة بأعيرة نارية أمام ووابة جامعة نانجرهار ولله الحمد وفي ولاية ديالا هلك عنصر من الشرطة الرافضية إثر استهدافه بالأسلحة القناصة في قرية دويب جنوب بوهرز كما هلك عنصر من الحجد الرافضي بكمين لجنود الخلافة على الحدود العراقية الإيرانية شرق الولاية ولله الحمد وإلى ولاية الفرات حيث تم استثاف نقاط الجيش النصيري في قرية العشائر وفي أطراف مدينة البوكمال بعدد من قذائف الهاون وقذائف اس بي جي ناين وكانت الإصابات مباشرة بفضل الله وفي ولاية الفلوجة هلك مسؤول في الحشد المرتد وعدد من مرافقيه بكمين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في منطقة زوبع جنوب الفلوجة ولله الحمد أما في ولاية كركوك فقد تم استهداف موكب عضو في الجبهة التركمانية المرتدة بسيارة مفخخة ماركونة ما أسفر عن إصابته وثلاثة من مرافقيه ولله الحمد أخيرا إلى الصومال حيث تم التصفية عنصر في الجيش الصومالي المرتد بمسدس في مدينة آفغوي جنوب الصومال وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عنوين هلاك وإصابة العشرات من عناصر وضباط الجيش المصري المرتد بهجوم غماسي في سيناء هلاك وإصابة تسعة من النصارى بهجوم على معبد لهم بمدينة كويتا في ولاية خراسان وفي الختام تقبلوا تحية اخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كذب الذي <سؤال> نتقّ لااج للا نز الجههاتنا <سؤال> مااض إلى يوم القيامة والزواء الآن غجاء القيت وإلى القيامة لا يزفصل الحساامكياافة وكسر على الكف النص كذب الذي نتقّ لااج للا نز الجههاتنا مااض